موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل جنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكنها دار إِنَّ عَذَابَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَعَذَابًا الْكَافِرِينَ إِنَّ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُخَاصِمُ بَعْضَهُمْ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ به. إليه أدن وإليه نآب وكذلك أنزلناه حقما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 جَاءَ وَيُثْبِتُ وَعَادَهُ الْمُفْتَادَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِذِّبَهُمْ أَوْ نَتَرَى فَيُنَّك فإِنَّمَا عَلَى الْكِنْدَ لَا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 وسيعلم الكفتار لمن عقد الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى لله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده وعلم الكتاب قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير